مؤسسه مجتمع الأبرار في الأحساء تقدم ذهبت يوما إليه بدمعي وشقايا ورحت ألقي عليه تبت وهدايا يا يا رجل تجلى سره في عبده ملك الدروب واذا تجلى سره في عبدي ملك الدروب سد الطريق على الزمان وقام فيه وجه الخطو ان اضطراب وهو غطائي حول تلفني بل من ورائي والحد يحكي ظلمة فيها ابتلاء والنور خطط كتابه أنسي لقاء صديقي من اصارحه فيبقى ودود القلب عففا في لساني صديقي من يرى الايمان بحرا عزيز النفس ما شبوب البلداني فللا هو اتجر ولا الاعجاب يسبي ذل wa khaba'i qad